بسم الله الرحمن الرحيم لله الى المسجد الحرار الى المسجد الأرض الضريل الزيفا وردنا حوله لذريه من آياتنا إنه هو السبيع سيون بصير تضع ne <Sessizlik> ne لا تستخدم من دوني وكيسا ذرية من حملها فعال Bismillahirrahmanirrahim <laughs>